وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْغَمُّ وَلَا الْفَرَحُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْمَعُ مَنْ يَهْمِسُ وَمَا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 كَذَّبُوا كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر الناس والدواب والانعام مختلف الوانهم كذلك انما يخشى الله من بعد علماء ان الله حديث غفور الذين يتلون كتاب الله وعقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سررا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور